سلامي على الشجعان سلامي على الخلان سنة بعد قرآن في الجنة حوريا سنة بعد قرآن في الجنة حوريا سلامي على الشجعان سلم على الخلان سنة بعاد قرآن في الجنة حورية سنة بعاد قرآن في الجنة حورية يلا يمس نمقوم في الجنة حورية يا الله يا مسلم بو في الجنه حوريه يا الله يا مسلم بو في الجنه حوريه الله ناصرنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنه حوريه والرسول قدوتنا في الجنه حوريه الله ناصر هنا الله حافظنا والرسول قدوتنا في الجنه حوريا والرسول قدوتنا في الجنه حوريا يا الله يا نسلم قوم في الجنه حوريا يالله يا باسم دو في الجنه حوريه يالله يا باسم دو في الجنه حوريه يا اخواتي سيروا كله بتاجير درب الجهاد سيروا في الجنه حوريه دارو بالجهاد سيروا في الجنه حريه يا اخوتي سيروا كله بتجديره دارو بالجهاد سيروا في الجنه حريه دارو بالجهاد سيروا في الجنه حريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حريه حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يلا يا مسلم قوم في الجنه حريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حريه حكم الجهاد yon ma ybgha kether alom yalla ya mithl mqom fil jannah huria yalla ya mithl mqom الحوريه يلا يا مسلم قوم في <تصفيق> الجنه حوريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حوريه يلا يا مسلم قوم في الجنه حوريه